قالت الأولى زوج لح جمل غف على رأس جبل لا سهل فرتقة ولا سمين فنتقى. الذي ذكرته المرأة الأولى عن زوجها يلاحظ فيه أمور. الأمر الأول أنه لم تصف زوجها بصريح العبارات ولا بمباشر الكلمات. يعني لم تقل زوجي سيء الخلق فهذا كلام صريح ولم تقل زوجي بخيل فهذا كلام مباشر وإنما لجأت إلى المثل والتشبيه فهي تقول زوجي لحم جمل أي تقول مثل زوجي كمثل لحم الجمل فهي لم تصف ولكن ضربت لزوجها مثلاً وتشبيها والمثل من التماثل وهو أن يشبه شيء بشيء لعلة جامعة لتقريب المعنى إلى الأذهان بإظهار المعنوي في صورة المحسوس أو الغائب يقرب ويضرب المثل بالشاهد وهذا الأسلوب الذي لجأت إليه المرأة وهو ضرب المثل من أكبر وأبين وأعظم أساليب الفصاحة والبيان ولذا أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل وضرب المثل من تصريف الكلام الذي قال الله عز وجل فيه انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي ثم هم يصدون ويعرضون وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وتصريف الكلام انظر كيف نصرف الآيات معناه تنويع الحجج والأدلة على الموضوع الواحد فيؤتى في الموضوع الواحد بأكثر من دليل ويصرف الدليل نفسه فتتنوع الأساليب فتارة بأسلوب الخبر وتارة بالاستفهام وتارة باسلوب الحص وتارة باسلوب القصة وتارة باستعمال المثل ولهذا بيّن الله عز وجل لعظم هذا الاسلوب وهو ضرب الأمثال أن من تدبر الأمثال اهتدى ومن لم يعتبر بها ضل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فعقب الله عز وجل على هذا بقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أي يضل بماذا بالمثل وما يضل به إلا الفاسقين فالمثل له أهمية كبيرة ومن تدبر الأمثال في كتاب الله عز وجل استبان له طريق الهدى لا سيما فيما يتعلق بباب العقائد الله عز وجل يقول ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وقد جعل الله عز وجل وبين في كتابه أن عدم تدبر الأمثال ورعايتها من أكبر أسباب إهلاك الأمم فضرب المثل من أعلى أنواع البيان فإذا ضرب الله الأمثال للناس فقد بالغ في بيان الهدى فإذا لم يهتدوا أخذوا ولا عذر لهم قال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا هؤلاء قوم من؟ هؤلاء فرعون وقوم وقوم نوح من قبل لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما فهؤلاء قوم نوح وعادا وثمودا وأصحاب الرس وأصحاب الرس اختلف أهل العلم فيهم اختلافا كبيرا والذي رجحه طبري شيخ المفسرين أن المقصود بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البروج وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال أي هؤلاء ما أهلكهم إلا بعد ضرب المثل فهذا يدل على ضرورة العناية بما ذكره الله عز وجل في كتابه من الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وأكبر القضايا التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي قضية التوحيد واتخاذ الأمداد من دون. فهذه القضية نوع الله عز وجل الحجج فيها وضرب لها أمثلة كثيرة من تدبر بعض هذه الأمثلة رأى عظم هذا الباب باب ضرب المثل فضرب المثل تشبيه شيء بشيء فالذي يراد أن يلفت النظر إليه يكون بعيدا من ذهن الناس فيقرب بضرب المثل يقرب بضرب المثل فإذا ضرب لك المثل بان لك الأمر جدا كما أن الرجل العالم الذي لا ينتفع بعلمه فهذا لا خير فيه رجل يحفظ كتاب الله عز وجل لا ينتفع به رجل يحفظ السنة لا ينتفع بها عالم لا يعمل بعلمه هذا رجل سيء وهذا على خطر عظيم وكما قال ابن رسلان في زبدة فقهه وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن فهذه القضية أحيانا تكون بعيدة في أزهال الناس قرب الله هذه المسألة وضرب لها مثلا فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها حملوا التوراة أي حفظوها ثم لم يحملوها أي ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفار فالحمار الذي تحمل من فوقه الكتب لا ينتفع بها مع قرب الكتب منه إذ هي فوق ظهره وهو لا ينتفع بها فكذلك الرجل الذي في صدره العلم في أقرب شيء منه في صدره ولا يعمل به فهذا كالحمار بل الحمار خير منه لأن الله لم يعطيه فهما ولا عقلا فدائما المثل يقرب المسألة للناس ويبينها وقضية التوحيد أيها الإخوة لأنها من أعظم القضايا في كتاب الله عز وجل ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقامت الحرب على ساق قضية اتخاذ الأنداد من دول الله ولله على العبد عبودية جوارح وله على العبد عبودية لسان. وهو من أخص الجوارح وله على العبد عبودية قلب فمن الناس من يعطي لله عبودية بعض الجوارح فيصوم ويصلي ويعطي عبودية اللسان لغيره وعبودية القلب فترى قلبه متعلقا بأولياء الله متوكلا عليهم وترى لسانه مستغيثا بهم يقول أغفني يا رسول الله مدد يا رفاعي أنا في جوارك يا حسين فأعطى عبودية القلب لغير الله وعبودية اللسان لغير الله وإن عبد بعض جوارحي لله كالصلاة والصوم وهذه المسألة من لدني وقوع الكفر في الأرض بعد آدم بعشرة قرون وهذه قضية هامة في بني آدم زيادة التعلق بالصالحين حتى يخرج المرء من الجائز وهو محبتهم إلى الممنوع وهو دعاؤهم والتوكل عليهم وهؤلاء الذين يتخذهم الناس من دول الله لا يفعلون ذلك إلا لجلب الخير أو لدفع الضر وكلمة ولي وأولياء إذا وردت في كتاب الله لها معاني وربما نبين هذا إذا طالت الأيام بنا إن شاء الله تعالى فالله عز وجل يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلموا فهنا قضيتان القضية الأولى رجل اتخذ من دون الله وليا وليا أي نصيرا اتخذوا أولياء لماذا ينصرونهم يفرجون قروبهم يهدون قلوبهم يهدون أبناءهم يدفعون ضرهم فيتوكلون عليهم ويستغيثون بهم ويلهجون بذكرهم مدد يا سيدي فلان أغثم يا فلان لماذا يتخذونهم يرجون نفعهم ويرجون أن يدفعوا عنهم الضر القضية الثانية العنكبوت حين اتخذت بيته لماذا يتخذ المرء وليا من دون الله كما قلنا لهذين الأمرين ليجلب له خيرا ويدفع عنه ضيرا وهذه المسألة معلومة في قلوبهم حتى ترى الواحد منه إذا نزلت به الكارثة يقول مدد يا سيدي فلان ماذا يريد يريد أن يفرج كربه لما نزلت به البلية بل وبعضهم يصرح بهذا يقول كنت أسير في طريق طريق مثلا موحش يخاف قاطع الطريق يخاف من سبع يخاف من انعدام النور وكثرة الظلام فقلت هذا وقتك يا سيدي فلان فيصرح أنه يدعوه لكشف هذا الضر وليأمن من خوفه ولينجو من هذه الورق التي هو فيه وكذلك إذا أرادوا الذهاب إلى الامتحانات إلى الزواج إلى السفر يبدؤون بهم ويستغيثون بهم توكلا عليهم لنجح مآربهم وهذا كله أيها الإخوة على شفى جرف هار لأنه لا أحدا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضر فما قيمة هذا الاتخاذ وهذا التوكل ليبين الله لك هذا ضرب مثلا بالعنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لماذا اتخذت العنكبوت بيتا الإنسان إنما يتخذ البيت حتى يدفع عنه الضرر يدفع عنه الأذى الحر يدفع عنه البرد يدفع عنه العدو فهذا يسمى سكن لأن المرأة يسكن فيه وتسكن جوارحه مما يخيفه بيت العنكبوت لا يدفع لا حر ولا بردا ولا عدوا بل ولا عينا يعني الإنسان ينظر يرى العنكبوت داخل البيت فهذا الاتخاذ لا قيمة له لأنه لا يدفع عن العنكبوت لا يدفع عنها أذى الحر ولا أذى البرد ولا عين الناظر ولا العدو الحاضر بل إن نفخة من ثم طفل صغير تذهب بالبيت فما قيمة هذا الاتخاذ ما له قيمة وفي ضرب المثل بهذا نكتة بليغة لأن العنكبوت ليس لها من البيت إلا اسمه فقط أنه بيت لكن حقيقة البيت أنه بناء قوي متماسك يدفع عن المرء الأذى على الحر والبرد والأعداء والعيون ولهذا إذا نظر المرء إليك نظر من ثقب الباب أو الشباك فاتطلع على عورتك لو فقأت عينه ما عليك من جناح لماذا؟ لأن البيت يتخذ ليدفع المرء عنه أعين الناظرين فمن تصور عليك بعينه حق لها الفقء هذا حكم الله عز وجل ورسول فهذا العنكبوت ما علاقة هذه الخيوط بالبيت؟ إيه العلاقة؟ مجرد اسم أن اسمه بيت لكن ليس له من حقيقة البيت إلا الإسم لأنه لا مبني ولا متماسك ولا قوي ولا يدفع شيئا فكذلك الذين اتخذوا من دون الله أندادا ليس لهم من هذا إلا الإسم وأما حقيقة الأمر فالأولياء والأنبياء والملائكة والصالحون لا يقدرون عن دفع الأذى عن أنفسهم فضلا عن غيرهم وقد بين الله عز وجل هذا ونوعه جدا حتى يكون الله عز وجل قد أبلغ في العز فأنبياء الله عز وجل وهم الصفة المختارة جرت عليهم من ضروب المحن ما لا يتصور في الصحيح ابن مسعود يقول كأني أنظر إلى النبي وهذا بالقصة يحكيها بعد وفاته يقول كأنني الآن أستحضر هذا المشهد كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء يحكي نبياً من الأنبياء أن يقوم بتمثيل حركاته يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه يعني حتى سال الدم فصار نصبا أحمر وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فهنا مسألتان الأولى أن هذا النبي لم يستطع دفع الأذى عن نفسه فضرب بل ضرب حتى امتلأ بدنه كله بالدم فهذا الذي ضرب تخيل ونكب جواره وجاءك جماعة من قومه ليضربوك فقلت ماذا ديانبي الله ماذا يفعل لك وهو لم يفعل لنفسه أصلا شيئا هل يغيث المضروب مضروب هل ينقذ الغريق غريق والسجين سجين فهذا لو استغاث به رجل ممن آمن به أيقدر أن يدفع عنه لا يقدر لأنه هو مضروب أدمى قومه جسمه الثانية أن الله عز وجل لم يعجل العقوبة لقومه لم يهلكهم بهذا الضرب للناس تتصورون أنك إذا أخطأت في فلن دائما تأتيك العقوبة وأن ترك الاستغاثة بالأولياء تنزل فيها العقوبة فالله عز وجل لم يهلك الناس بهذا الضرب والله عز وجل حليم يمهل ولا يعجل العبادة بالعقوبة ولو كانوا من أكثر الناس لأنه كتب على نفسه إن رحمته سبقت غضبي. وأيضا في كتاب الله عز وجل أمثلة من هذا كما في قوله تبارك وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصروا الله الأتباع يقولون متى نصر الله والرسول يقول متى نصر الله فهو لا يملك النصر له والأتباع لا يقولون للنبي متى نصرك ولا يقولون له أغفنا ولا فرج كربنا إن خباب بن الأرتي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول شكونا من المشركين شدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا لم يقل ألا تنصرنا ألا تدعو لنا هذا الذي يملكه لكن لا يملك أن ينصرهم بنفسه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فالرسل كغيرهم يجري عليهم ما يجري على قومهم قال قوم موسى لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا فالأذى موجود والرسول موجود لا يقدر على دفع الضر عنه فالضر لا يملك تصريفه إلا الله عز وجل فقط بل وصل الحال بالأنبياء وهم أعلى درجة في الولاية إلى أن يصابوا بأعلى درجات الأذى وهو القتل ومعلوم عند بني آدم أن زكريا عليه السلام قتل والله عز وجل يقول كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذن قتلوا الأنبياء ويقول الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين فهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا لم يستطيعوا دفع الضر وأذى القتل عن أنفسهم فوقت قتلهم لو استغاث بهم رجل من أتباعهم وقال يا نبي الله ادفع عني القتل ماذا كان يملك؟ لا يملك شيئا لأنه يقتل مثله يتابعه ويطارده العدو حتى يتمكن منه فيقتله فهذا يملك لك دفعا كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله لا يرفعه بالكلية ولا يحول القتل إلى حبس ولا إلى مرض ولا إلى شيء فهذا جانب الضر وأما النفع فلا بد أن يكون النافع مالكا لما ينفعك به أو شريكا أو معاونا وإلا بما ينفعك والله عز وجل نفى هذا كله عن أحد فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فهذا هو النوع الأول ليس مالكين لشيء في الأرض ولا لشيء في السماء فكيف ينفعك النوع الثاني أن يكون مالكا ولكن شريكا وما لهم أي للأولياء والأنبياء والآلهة فيهما أي في السماوات والأرض من شر ما لهم مشاركة مع الله في شيء وما له أي لله منهم من ظهير والله عز وجل لا يحتاج أحدهم معينا له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من بعد إذنه فكيف ينفعك وهو لا يملك شيئا لا في السماء ولا في الأرض لا ملكا ولا شركة ولا معاونة ولا شفاعة إلا من بعد إذن الله فإذا لم يأذن له لا يملك شيئا ولأن الله عز وجل حليم رحيم بعباده بيّن في كتابه أن هذه الشفاعة للكافر لا تغني ولو كان الشافع نبيا فإن نوح عليه السلام شفع في ابنه فقال لله عز وجل إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فالله لم يقبل هذه الشفاع وقال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح فانظر ردة هذه الشفاع وإبراهيم عليه السلام ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى آزر غبرة وقتر فإذا رآه قال له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني فقال اليوم لا أعصيك فإبراهيم لأنه رحيم حليم فقال لله عز وجل إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخز من أب الأبعد فقال الله له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين ثم مسخ الله أباه ضبعا منتنا اختلط برجيعه ببرازه فقال لإبراهيم أنظر قال نبينا عليه الصلاة والسلام فنظر فإذا هو بذيخ متلطخ الزيخ هو الضبع متلطخ أي كانه تبرز ثم اختلط بهذا البراز حتى خلط جسمه فيقول إبراهيم سحقا سحقا فتأخذ بقوائمه ويلقى في النار إذن هذه الشفاعة لا تكون لمن استغاث بغير الله ولا لمن أشرك مع الله غيره فحينئذ هذا المتخذ من دون الله وليا في الحقيقة ليس له إلا لاتخاذ أن يقول الشيخ فلان أنا في حسب الشيخ فلان أنا معي أولياء الله ليس له إلا الإسم كما أن العنكبوت ليس له من البيت إلا الإسم اسمه بيت لكن لا حقيقة له فهذا متعلق بالأولياء اتخذهم أولياء وأحباب وشفعاء لكن مجرد كلام لكن لا ينصرونه ولا ينفعونه ولا يضرونه أبدا فإن أحدا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضر الثاني في ضرب هذا المثل أن العنكبوت وحده هو الذي يظن أن له بيت لكن الناس الذين يرون هذا البيت يعلمون أن هذا ليس ببيت على الحقيقة فالعنكبوت وحده المخدوع الذي يظن أنه على شيء ما لينسج الخيوط وهي إنما هباء منثور لو نفق فيها طفل النضاع فكذلك هذا المتوكل على أولياء الله عز وجل هو وحده الذي يظن أنه على شيء أما أهل التوحيد يعلمون أنه ليس على شيء أنه ضائع في ضياع لكن هو الوحيد المخدوع والذي يظل عمره كله يستغيث بغير الله ويتعلق بغير الله عز وجل وكأن الله عز وجل لا يفعل للناس شيئا خلقهم ثم تركهم يتوكلون على غيره لمن ادخر المرء ربه إلا في الكرب. إذا كان إذا وقعت به البلية لا يستغيث به لمن جعل ربه عز وجل ولأي وقت وكذلك العنكبوت أيها الإخوة ما الذي خدعه الخيوط المنسوجة يراها يظنها شيئا فيكم الناس لكن في الحقيقة كما ذكرنا هذا ليس ببيت لا يدفع أذى الحر ولا يدفع أذى البرد ولا يدفع أعين الناظرين ولا عبث العابثين أي عدو خصف يمسك الخيوط لمزقها ما الذي غر هذا المخدوع الخيوط المنسوج. وهو لو أمسكها لعلم أنها ليست بشيء فهذا المستغيث بغير الله ما الذي غره جريان بعض أقدار الله عز وجل عليه يعني في المثال الذي ذكرناه ممكن بإنسان أنا أعنف ان في واحد وهذه الحديثة جرت لما كنت أعمل في تديس في المعهد الديني وكان الطلبة ذهبوا لمسابقة في القرآن الكريم في المحافظة وكان معهم أحد الشيوخ بمن هو معروف فلما رجعوا بعد الامتحان لأعربي المكرواص الذي يستقلونه صدمته سيارة أخرى فغير مساره إلى الماء واتجه بقوة الدفع إلى الماء فهذا الشيخ داخل السيارة وهي تتوجه إلى الماء يقول أغفني يا رسول الله أغفني يا رسول الله مدد يا رسول الله يعني لم يذكر في هذا الوقت إلا من إلا رسول الله لم يذكر ربه لأنه غير متعلق به وأهل الكف في المثل يعني أبو لهب في الموقف ده كان يقول مدد يا رب هو الله هكذا قال فإذا ركبوا في الفلك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 أما البلية يعلم أنه ليس لها من دون الله كاشف إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس. لكن ساعة الضرر ليس له إلا الله فقط فهذا الرجل الذي قال مدت أغفني يا رسول الله إذا السارة وقفت يعني قبل الماء بدقائق خلاص اصطدمت بحجر ووقفت السيارة وقفت بماذا بقدر الله فهو يظن أنها وقفت بماذا بالاستغاثة ولكن هي بقدر الله لأن الله بيّن ووضّح أن أحدا لا يملك لنفسه لا نفع ولا ضر كلام واضح بل كل الرسل محمد ونوح كلهم يقولون هذا وهذا في القرآن لا أملك لنفسي نفع ولا ضر هذا كلام واضح بين فهذا الذي هذا كخيط العنكبوت يظنه أو يظن نفسه على شيء فيزداد تمسكا بما هو عليه والأمر كما قال رب العالمين من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن لأنه لو السرد دخلت المية ومتلت أربعة خمسة ممكن يرجع يغير مبدأه وهو في الحقيقة لم يتخذه عن عقيدة بعده توحيد صادق فليختبر الله عز وجل ويميز الصادق من الكاذب يجري هذا القدر ليموت على هذه الضلالة ولذلك الجماعة المستغيثين بغير الله كل مجالسهم الذي علقهم بهذا العفل هذه الأمثلة ليس عندهم إلا مثال مر الشيخ فلن فعل كذا مر كذا حكايات غالبها كذب والصدق منها جرى بقدر الله أما اعتقاد أنه وقف هذا بسبب الاستغافة أي بسبب الشرك فهذا كلام باطل وهو قول الكافرين كما قال أهل هود له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أنت جننت لعندك ده خبل من الآله فبين وقال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميع ثم لا تنظرون ما بشتأخير لا تؤجل كهد اليوم إلى الغد فهذا دين الكافرين وبين إبراهيم عليه السلام أنه من الممكن أن يجري على الموحد قدر لكنه قدر فلما جرت المحاورة بينه وبين قومي قال ولا أخاف ما تشركون به ده أصل التوحيد لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا فممكن أبتلأ بضر من جهة الأصنام فلا تظنوا أنه منهم لأنهم لا يملكون شيئا ولكنه من الله الحي ابتلاني به فهذا احتراز عند الموحدين ممكن فيفضل الإنسان يقول لرجل من الناس لا تستغف بغير الله وتوكل على الله عز وجل واجعل الرغبة إليه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يعني اجعل الرغبة لله فقط لا تجعلها لغيره فتقول له كده انت ابتكر هؤلاء الله الصالحين ولا تحبهم وهيبتلوك بيهجلك مصيبة فيروح هذا الموحد البيت تجيله مصيبة فعلا السيارة دخلت في أي مكان الأولاد ماتوا هو ده الجزء الذي استثناه إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا طب لماذا يجري هذا وسع ربي كل شيء علما عليم يفعل هذا لحكمة بالغة يبتلي هذا ليثبته ويبتلي المبطل ليزداد في باطله فإذا كان دابعيك الدين يرجع للاستغاثة ويقرها إذا كان متين يثبت ويقول هذه بقدر الله عز وجل زي المسيح الدجال مسيح الدجال ماذا يفعل عنده شوية كرامات برض يمره بالقول يقول للسماء امطيل فتمطر يقول الأرض اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها ده كلامه من مسيح الدجال عشان يوعد يدوره على الآثار ويجيبه بعض نازل يقول لك ده الشيخ بيقرأ لا ده مسيح بس تصغيره لسه المسيح الدجال لما ياتي بعد فإذا وضحت العلامات للمؤمنين إنه ده المسيح الدجال خلاص فيات الرجل الشهيد الذي يقتله فيشوف الكنوز نزلة فلا يغتر فالمسيح الدجال عاوز يدي له آية ما أكبر آية في الله إيه؟ الإحياء والإماتة كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود رب الذي يحيي ويميت لأنه أكبر علامة فقال أنا أحي وأميت خلاص فإن الله يأتي بالشمس من المشق فأتي بها من المغرب فهو يقول أرأيت إن قتلتك فأحييتك ويقول هذا أيضا للناس هو ده أكبر علامة الله يحي ويميد ثم يأتي فيشق هذا الرجل نصفي وإمعانا في إثبات إنه مش ساحر يمشي بينهما عشان مش داخداء بصر لذا يمشي بين إيه النصفي ثم يقول له قم فيقوم يتهلل ضاحكاً يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال <تصفيق> يعني هذه الشغلات مش نفع خالص <تصفيق> ما هو السبب أنه لم يلتفت للكرمات بعد أن بين الله أن يدعو الأولوية لا تجوز لأحد شف العلامة عار مكتوب بين عيني كافر فلا يغتر بالكرمات الذين يغترون بالكرمات كالعنكبوت حين تغتر بخيوطها فلا تنخدع بما يجري فإنه يجري بقدر الله عز وجل لكن هو ينخدع ببعض ما يذكره اللي انت عارف مثلا واحد في البيت مثلا من الإخوة أو, أي أو الأخوات حتى فيصحى الصبح بعض الجماعة اللي هم مشغلين كده زي الولياء بتاعته المزارعة دي أرقده فأتصبح واخد بالك فهو ينام الساعة عشر عليش يصحى الصبح مثلا عاوز يفطر ما عندناش غير مكارون مثلا فطبعا يعمل مشكلة في البيت إزاي يفطر بمكارونا يأكل بعد عراق طويل وبتاعه بعد أن يدخل يروح للمسجد فيدخل على أحد الشيوخ فيقول له مالها المكارونا هي دي الكلمة اللي كخيوط العنكبوت يقول له أمان توسامن البلد مدام المساء اللي خلاص بيت كده صدق ان هذا شيخ وأنه بعد ذلك يدعوه ويستغيصه به ويتوكل عليه بل يخافه كما يخاف الله إيه والله؟ بعضهم يدخل على الشيخ قلبه ينتفد لأنه كشف سره عارفوا انت مين وعملت ايه زمانه وممكن يفضحه انظر الى القلب لم يعد القلب للرب صار للعبد اين عبودية القلب كما قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فايايا فارهبون لأن الخشية لا تكون إلا بإله واحد فلا تتخذ إلهين يعني لا تخف إلا مني ما الذي يضر هؤلاء الحكايات والأقدار التي يجريها الله عز وجل فيظنون بها أنهم على شيء وهم في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا حتى إذا جاء يوم القيامة يرى أنه على الظلال لأن حتى لو الأولياء ينفعون ويضرون فالله لا شك أنه ينفع ويضر فلما يترك المرء الأعلى ويأتي للأدنى ومسألة هؤلاء أولياء والله يحبهم بقصة تانية هذا في غير محل النزاع كون الله يحب أنبياءه لكن لم يعطي أنبياءه النفع والضر وحذرهم تحذيرا بالغا يقول للمسيح أنت قلت للناس أأنت انظر إلى الخطاب أأنت كأنه لا صفة له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أنت كلنا كل ستعبدوني وتوكلوا علي وادعوني واستغيثوا به سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فهذا باطل فلا يفعله النبي ولا يأمر به ولا يقر وليس وليس في حياة النبي حالة واحدة أن بعض الصحابة قال له أغسنا يا رسول الله أو مدد يا رسول الله أبدا بل دائما يأتونه يقول ادعو الله لنا والنبي في غزاة بدر جعل يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم, اللهم هذا دعاء قال الله عن هذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فسمى الله الدعاء استغافة والدعاء عبودية قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعاء وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي إذن الدعاء عبادة فالذي يقول يا فقد دع ومن دعا فقد عبد فإذا قال يا رب فقد دعاه ومن قال يا رسول الله فقد دعاه ومن قال يا حسين فقد دعاه ومن قال يا رفاع فقد دعاه ومن دع الله فقد وحد ومن دع غيره فقد أشرك هذا كلام واضح يفهمه كل ذي عقف فبين الله هذه القضية ووهاءها بمثال العنكبوت العنكبوت فقط هو المخذوع الذي يظن أنه على شيء ويظل رمره ينسج البيوت وهي لا تغني عنها من الأزى شيئا فكذلك الناس الذين يتخذون من دون الله أولياء أي أنصار يتوكلون عليهم ويرجون منهم النفع والضر كمثل العنكبوت اتخذت بيت فما مثلك أيها المستغيف بغير الله إلا كمثل العنكبوت حين بنت بيتا بنته لنفعها لم تنتفع به لتدفع عن نفسها الضر لم يندفع ضرها فأنت تتوكل على غير الله وتستغيث به لخيرك لا يأتيك الخير لدفع الشر لا يدفع عنك الشر ثم ترد إلى الله عز وجل مشركاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن أيها الإخوة هذا مثل بين ولكن لو صادف قلوبا فلما كان المثل من أبلغ أنواع البيان ضرب الله الأمثال في كتابه لقضايا الإيمان والتوحيد والبعث والموت والجنة والنار ولما كان المثل من أبلغ أنواع البيان ضربت المرأة المثل بزوجها ولم تتكلم بكلام واضح فقد بالغت وأبلغت في الوصف الذي سنذكره بعد ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله